وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جَمِيعًا فإن الله لغني حميد ألم يأتي نبأ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ وَثَمُودَ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولهم بالبينات فردوا فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم و يؤخركم إلى أجل مسمى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 وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جبار عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ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 فلا تحسب الله مخلف وعده رسل إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهر وترى المجرمين يوم إذن مقرنين في الأصفاد سرابلهم من قطران وتعشى وجههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب